بسم الله الرحمن الرحيم آل إخوان من أولبكر في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيعلبون في ضعف سنين لله الأم من قبل ومن بعد وَيَوْمَ إِذِ يَصْرَحُ الْمُؤْمِنُ بِنَصْرِ اللَّهِ يَوْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَدَدًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَنِ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم غافلون، أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّكَ كَفِيرٌ الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروا ما أكثر, وعمروا ما أكثر من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 أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون ولم يكلهن شركائهم شفعاء شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ تفرقون، فأما الذين آمنوا وعن الصالحات هم في روضة، فهم في روضة يحبون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين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 ومن آياته أن خلق لكم من نفوسكم أزواج لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لضياء تفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار والفغاءكم من صبر إن في ذلك لآيات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 كل له طالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أفول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب هل لكم ملكت من ملكة إيمانكم شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه تخافونه كخيفتكم أنفسكم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 لا أقيم وجهك للدين حنيفا بقرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ واتقوه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ صَرَّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّنَا إذا فريق منهم إذا فريق منهم بعبيهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلم أم أنزلنا عليهم سلقة فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتِدَ القرْبَ حَقَّهُ والمسكينَ وَبِنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَمَا أَتَيْتُم وفي أموال الناس فلا يرضو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولى فَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ أَلَمْ بِشُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى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 وقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كثفا ويجعله فَثُمَّ فَتَرَى وَدْقًا يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا من قَبْلَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ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 لضيوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو دبنين وما أنت بهادي العمي عن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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِتُوْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يُوْمٍ الْبَعْدَ فَمَا ذَا يَوْمِ الْبَعْضِ وَلَكِنَّكُمْ يعلمون في يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذره ولا هم يستعتبون ولقد ضر للناس الناس في هذا القران من كل مثل ولئن ان جئتهم بايه إلا الذين كفروا إن ان إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصدر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون